فَمَنِ امْتَسَّ سَيِّئَةً مِنْهُ خَلَصُونَ وَتَأْلِي القَارِيَةَ الَّتِي كُنَّا فيها Al-Fatihah. <laughs> No. قَالُتَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ